بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن لمجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وصال الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزين وَمَا لَنَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا, وأنبتنا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الفصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحلي ايه كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان نوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس عما سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء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 في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمستقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفير من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم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 وَمَا مَسَّنَا مِنْ الْغُرُوبِ فَصَبِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الْعِيْلِ فَسَبْحْ وَأَدْبَرَ الصُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي مُنَادِينَ من مَكَانِ الْقَرِيْنِ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 فذكر في